الحجاب ستر وعبادة وليس زينه وعادة ولو كان الحجاب زينه وعادة لحتجنا إلى حجاب آخر يستر تلك الزينة الحجاب وقاية في الدنيا من الفتن ووقاية في الآخرة من النار الحجاب الشرعي الإسلامي المتميز هو أن تكون العباءة مسدولة من أعلى الرأس إلى أخمس القدمين وأن تكون واسعة غير ضيقة وأن تكون سوداء غير ملونة أو مزركشة أو مزخرفة أو مطرزة وأن تكون غير معطرة حتى لا ينطبق عليك الوعيد الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام قال أي ممرأة استعطرت ثم خرجت إلى الرجال ليجدوا منها ريحها فهي زانية يعني عليها إثم الزنا ولو لم تفعل الزنا نفسه واحرصي على لبس الشراب الأسود في قدميك وحبذا لو لبست القفاز الأسود في يديك وتجنب البرقعة واللثام فإنها واسعة وعليها فتنة وفيها الفتنة وعليك إثمها ولا بأس بلبس النقاب إذا كان على قدر العينان تماما وتسدل عليه الطرحة كلما واجهت الرجال في طريقك فإن ذلك أستر وأحفظ لك من الفتن بإذن الله وتجنبي واتركي عباءة الكتف فإنها تشبه ثوب الرجال والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وأنت دائما تقولين يا رب ارحمني وتسألين الله الرحمة بقولك ولسانك فكيف تعارضين وتخالفين ذلك بأفعالك أو بعباءتك فوالله لا يسوى عليك هذا الأمر أبدا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فإن كنت حريصة على حجابك أسأل الله أن يثبتك وإن كنت مقصرة فأسأل الله أن يهديك ومن الآن غيري وبدلي وأبشري بالخير بإذن الله أسأل الله لك التوفيق